أو اللقاء الخامس من هذه اللقاءات المتعلقة بسلسلة المتون العلمية ولا شك أن هذه اللقاءات وهذه المجالس مجالس مباركة خصوصاً ومما يزيدها باركة أنها تعنى بأعظم واجب على العبيد كما قررنا من خلال كلام المصنف والشارح أهمية هذه المباحث المتعلقة بأعظم مطلوب وأعظم واجب ألا وهو توحيده تبارك وتعالى فهذه المجالس وهذه اللقاءات مما لا ينبغي على الإنسان أن يفويتهم إلا إلى مثلها أو خير منها والحمد لله مكتب أوقاف بنغازي ينشر في مدينة بنغازي عدد غير قليل من الدروس الثابتة والمتنوعة ثابتة في مساجدها أو المتفرقة في مساجد المدينة كلها نشر الكلمة الضيبة والعقيدة الصحيحة والدلالة على العلم النافع والعمل الصالح فلا ينبغي الإنسان أن يفوت هذه المجالس وهذه النقاعات وهذه الدروس ينتفع بها لنفسه ويسمع بها ما يصحح به عقيدته وعمله والله مستعان في في المشرفون في الغرفة الخاصة بهذه اللقاءات نزلوا ملف خاص بالمتون يريدون العناية بالمتون بالضبط على ذلك الضبط يعني حتى ذكر لو, لو فيكم من في الغرفة ذكر حتى الآيات ينبغي أن تحفظ على رواية حفص مراعاة للمتر بأكمله هكذا ذكر الشيخ عاطف في الغرفة المقصود يعني العناية بضبط الكلمات والطبع التي وضعت طبعة مضبوطة بالشكل تعين الطالب على الحفظ الجيد للماتنين كنا في الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه معرفة دين الإسلامي بالأدلة وذكر فيه بعد أن عرف الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالضاع والبراء من الشركي وأهلي ذكر أنه ثلاث مرتب: الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. ثم تكلم على الإسلام هذا كان مجلسنا الماضي والثلاثاء الماضي. تفضل. تكلم على الإسلام وذكر أركانه وذكر أركانه. اليوم عندنا المرتبة الثانية نبدأ بها. عند المرتبة الثانية نبدأ بها قال الأص المرتبة الثانية الإيمان المرتبة الثانية الإيمان هذه المراتب أخذها كما سيذكر في أخذ المتن من الحديث يعني هذا الترتيب يعني من حديث جبريل أو من سؤالات جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سنذكره فإنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام أولا ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان وهكذا يعني جرى المصنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه والإيمان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو عقد القلب معتقدات القلب وأقواله وأعماله واللسان أقواله وأعماله أقواله يعني وأولها الإقرار ثم أعمل الجوارح والجوارح يعني أعضاء الإنسان البدن يعني. كل ذلك من الإيمان الإيمان عند أهل السنة والجماعة يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله مما يتعلق بقلبك وبدءاً بالتصديق والإيمان ثم بقيت أعمال القلب ثم بقيت اعتقادات القلب وأعماله اعتقداته كإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسلي التي سيذكرها الشيخ أركاناً للإيمان ثم أعمال القلب كلها من الإيمان أعمال القلب ميوله حركاته حب حب خوف ورجاء خشية وإنياب هذه كله حركات في القلب أعمال قلب ويدخل فيها أعمال اللسان وعلىها الإقرار الإعلان بأنك مسلم وبقية الأعمال اللسانية كالتلاوة والذكر والتسبيح والحمد والأم معروف والناعمون كره وهلوا مجرّن وعلىها تلاوة القرآن بعد الإقرار طبعا ثم أعمال البدن سواء كانت بدنية محظة كالصلاة أو كانت مالية كالزكاة أو كانت يعني مخلوطة كالحج بالبدن والمال وهكذا كل ما أمر الله به ورسوله مما يعمله الإنسان بقلبه ويعتقده أو يقوله بلسانه أو بأعمال كله من الإيمان كما في الحديث الإيمان بضع وسبعون سيئة الحديث ذكره أعلها قول لا إله إلا الله وأجنه عمل بدني إماض الأذى عن الطريق ثم ذكر عمل قلبي وقال والحياء شعبة من الإيمان والإيمان له أركانه ستة الإيمان له أركانه ستة الآن بعد ما تكلمنا عن الإسلام جاء دور الإيمان الإيمان والإسلام أحيانا يجتمعان في الذكر وأحيانا يفترقان عندها عندنا قاعدة تقول أن هذين المسلمين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع ما معنى هذه المعنى يعني النفض والمعنى إذا اجتمع افترق في المعنى وإذا افترق اجتمع في المعنى يعني كلمة مؤمن هي كلمة مسلم مؤمنين هي المسلمون هذا عند الافتراق فإذا قيلك أعتق رقبة مؤمنة يعني مسلمة لا فرق بين المسلمين والمؤمنين والدليل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيته من المسلمين هم هم فالإيمان هو الإسلام إذا افترق فإذا ذكر يا أيها المسلمون يعني يا أيها المؤمنون وإذا قيل يا أيها المؤمنون يعني يا أيها المسلمون لا فرق بين الإيمان والإسلام إذا ذكر كل واحد على حده لكن إذا اجتمع مثل في هذا الحديث مثل ما في هذا الحديث ذكر الإسلام ثم ذكر الإيمان فإذا اجتمع صار الإسلام مقصود به الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة إذا اجتمع يصير الإسلام دلالة يدل على الأعمال الظاهرة التي يعملها الإنسان بشكل ظاهر كشعائر الإسلام ويصير الإيمان الأعمال الباطنة وهي عقيدة الإنسان. هذا إذا مثل المسكين وال والفقير مثل المسكين والفقير المسكين والفقير إذا ذكر المسكين يعني فقير وإذا ذكر الفقير يعني مسكين إطعام ستين مسكين إنا ستين بقير فيط... وك... لكن إذا اجتمع كما في آية ال... ال... أصناف الزكاة إنما صدقاته للفقراء والمساكين إذا افترق إذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى وإذا افترق في اللفظ كل واحد في آية بروحه أو حليف يبقى هم, هم نفس المعنى كذلك الإيمان والإسلام كذلك البر والتقوى البر والتقوى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع وجوجة كلمات بهذا المعنى لكن إذا اجتمع صار لكل معنى يخصه من ذلك ما نحن فيه من الإسلام والإيمان إذا جاءت كلمة مسلم أو مؤمن أو شيء واحد لكن إذا اجتمع صار الإسلام دلالة على الأعمال الظاهرة والإيمان دلالة على الأعمال الباطنة ومن صور اجتماعهما الذي يدل على افتراقهما في المعنى قالت في الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا والشيخ رسم دائ ثلاث دوائر الإسب إذا عند الاجتماع الإسلام والإيمان والإحسان الإسلام يدخل الإنسان في الإسلام فإن حسن ارتقى إلى مرتبة الإيمان فإن زاد إحسانه ارتقى إلى مرتبة الإحسان فمن كان محسن فهو بالتالي أكيدا مؤمن ومسلم لكن قد ينزل الإنسان إلى مرتبة الإيمان ثم قد ينزل إلى مرتبة الإسلام يبقى مسلم لكن لا يستحق وصف الإيمان هذا عند الاجتماع لذلك قال للأعرابي ولكن قولوا أسلمنا لا تقولوا قل لم تؤمنوا فنفع عنهم هذا الوصف وصف الإيمان الممدوح ثم أثبت لهم أنهم مسلمون ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يستقر الأمر وترتقي بكم الدرجات حتى تستعقوا وصف الإيمان هذا عند الاجتماع هذا عند الاجتماع. قال الشيخ المصنف رحمة الله عليه شيخ الإسلام المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون أو وهو بضع شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماضة الأذى عن الطريق والحياة وشعبة من الإيمان. وهذا لفظ حديث. هذا لفظ حديث في الصحيح إيمان بضع أو بضع وسبعون شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله يعني أقلها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر قول باللسان وذكر عمل بالبدن إماطة الأذى وذكر عمل قلبي وهو الحياء يعني الاستحياء وشعب الإيمان تكلم فيها كثير من أهل العلم حاولوا تعدادها منهم من وصل إلى السبعين منهم من زاد منهم من قصر حاول جمع من أهل العلم أن يعد وذكر منها الشيخ يعني حديث منيحة الشات كان في حديث النبي وسلم أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخل الله بها الجنة منيحة العنز كانوا يعطون عنز منيحة يعني عارية مش تمليك خليها عندك استفيد من لبنها ثم يردها إلى الجارة هذا معدود من الأعمال الصالحة وذكر الشيخ كذلك منها سقي الماء وذكر منها إماضة الأذى عن الطريق وقد جمع بعض العلم كما شرت محاولة لشرح هذا الحديث سرد قائمة من الأعمال الصالحة التي هي شعب الإيمان والمقصود بشعب الإيمان يعني الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة ومراتبها هي شعب الإيمان وذكر بالحديث الحديث أعناها وذكر شيئا منها فإذا الإيمان شعب قال وأركانه ست أركانه الركن في الشيء ما اعتمد عليه وينبني عليه غيره وكان جزءا منه ومن حقيقته هذا ركن كل شيء إذا سمعت كلمة ركن من أركان الصلاة فعلم أنه أصلي في الصلاة إذا فقد ضاعت الصلاة عكس كلمة واجب الآن, الآن في الصلاة أركان وواجبات مثلا وهو مستحبات الأركان شأنها عظيم أعظم من الواجبات كلمة ركن في الصلاة أعظم من كلمة واجب الآن واجبات الصلاة مثلاً يجبرها سجود السهو لمن سهى عنها سجود السهو. أما أركان الصلاة فلا يجبرها سجود السهو حتى تأتي بها بعدين تسجد للسهو فمن أركان الصلاة مثلاً الفاتح الفاتح لو أن ينسى نسي الفاتح صلاته بعضنا إن كان داخل الصلاة عليه أن يقرأها إن كان تجاوز الركعة عليه أن يزيد ركعة صلى الظهر خمس ركعات يزيد ركعة ويزد السهو بشي يجيب في المهم الممناو لا يجورها سجود السهو ما ينفعشني في آخر الصلاة يزد السهو لأنه نسي الفاتح لذلك يحتاج الإنسان إلى أن يعرف ما هي أركان الصلاة وما هي واجباتها كي يعرف كيف يعني يصحح الخطأ إذا حصل منه خطأ في صلاته فأركان الإيمان شيء أساسي فيه فقدانه فقدان للإيمان فقدانه ركن من الأركان يعتبر فقدان للإيمان ضع من الإيمان فقالوا اوركانه ستة أركان الإيمان لإسلام خمسة أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره الشراه والدليل على هذه الأركان الستة هذا كلام المصنف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 بقدر هذه هذا كلام الشيخ صاحب المتن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر أركان الإيمان الست أولها الإيمان بالله والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته وهذه كلها مسائل مر ذكرها في دروس المعضية ما ما معنى الربوبية الخلق والملك والتدبير الخلق هو الخالق وحده والملك له وحده والتدبير له وحده وكلمة التدبير كلمة كبيرة يدخل فيها كل ما يجري في هذا الكون كله له وحده سبحانه أما الألوهيا الإيمان بألوهيته يعني بانفراده فيها وهي معنى لا إله إلا الله جاءت منها كلمة الألوهية بمعنى العبادة قولنا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وبعض المشتغلين باللغة العربية يقولون التعبير الصحيح لا إله حق إلا الله بعض المشتغلين بالعربية يقولون التعبير العربي الدقيق ما تقولش لا إله بحق يقول لا إله حق إلا الله يقولون هكذا أفصل هذا يقول أحد الشيخ أبليس بن باز رحمه الله يقول لا إله حق إلا الله تعبير عربي أحسن لا إله حق إلا الله هو واحد لكن إحنا نستخدم هذه الكلمة لأنها أغرب هذا التوحيد الألوهي ونحن لا نتوقف عليها قريباً لأن شرحنا قلنا هذا محل الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في هذا تحقيق كلمة التوحيد لأنهم يقرون بربوبيته ولا يقرون بألوهيته أو يقرون بربوبيته ثم يشركون معه إلهاً آخر فيعبدون معه غيره الأمر الثالث الإيمان بأسمائه والصفات وقلنا الأسماء والصفات يعني كل ما سمّى الله به نفسه في القرآن وصحيح السنة وكل ما وصف الله به نفسه وصفيني أخبر عن نفسه مش وصف اللي في النحو كل ما أخبر الله به عن نفسه سواء فيما يتعلق بذاته أو بأفعاله كقوله الرحمن على العرش استوى فيؤمن أهل السنة والجماعة بأنه على العرش استوى كما قال سبحانه على وارتفع كما قال سواء يريق بجلاله وأخبر أن له سبحانه يدين ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي معناه الله عند يدي خلاص أهل السنة يثبتون هذا الأمر الله عند يدي لكن لا يخوضون في الكيفية كيف إيدي شين شكل إيدي يرفعون العلم إلى الله لا يعلم ذلك إلا الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولهذا الباب باب مهم وحساس ولعله سيأتي تكلمنا عليه فيما مضى ويعني في كلمات سابقة في هذه الدروس ويعني لعله يأتي له محل آخر وذكر كلمة الشارح ذكر كلمة الإمام مالك لما سئل عن كيف قلنا الأسماء الرب وصفاته لا يسأل عنها بكيف تثبت حق حق كما قال الرب لكن لا نخوض عن الكيفية لأنه علم لن نصل إليه لأنه علم لا يمكن الوصول إليه لأنه غيب وغيب عنه إنما نصدق الله فيما أخبرنا وذكر كلمة الإمام مالك لما سأله سائل قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى السلف كانوا ينكرون هذا السؤال كيف منين يجيب لك الجواب وهو غيب سبحانه فالإمام ما قال الـ الـ الـ الـ الاستواء معلوم يعني أنت عربي وتفهم معنى الكلام الرحمن العرش كل إنسان يعرفك كل إنسان عربي يعرف ما هذه كلمة فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة بعد قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وفي بعض الألفاظ أنه قال ولا أراك إلا مبتدعا فأخرج من مجلسنا هذا ما يتعلق باختصار بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله ويتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته وهو باب مهم وهو أصل كل إيمان هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى نعم الإيمان الركن الثاني الإيمان بالملائكة الإيمان بالملايكة أن تؤمن بالله وملائكته والإيمان بالملائكة إيمان جملة وتفصيلا كيف عن الجملة نفصيلا بشكل مجمل نؤمن أن الله خلق خلقا هم الملائك خلقهم من نور ونؤمن أن عددهم كثير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى ومنهم حملة العرش لكن هذا تفصيل تفصيلا الإيمان جملة نؤمن أن لله ملائك خلقهم من نور وأن عددهم لا يحصيهم إلا الله وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور البيت المعمور في السماء الدنيا أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه يعني من أول يوم الدنيا من أول أيام الدنيا من أول ما خلق الله الخليقة كل يوم سبعين ألف ملك يدخلون البيت المعمور ماشخشش مال رخ انظر كل يوم من أيام الدنيا سبعين ألف هذا عدد الزوار البيت المعمور فقط معناه كم عدد الملائك اللي يخش مرة معاش خش مرة آخر بقية الدنيا كم عددهم فلا يحصيهم إلا الله كثرة هذا الملائكة هذا الإيمان جملة والإيمان تفصيل بما أخبرنا أخبرنا أن هناك ملك اسمه جبريل ووظيفته السفارة سفير بين الرب جل جلاله وبين أنبيائه ورسله وأن هناك ملك اسمه ميكايل مختص بالقطرين وملك اسمه للنفخ في البوق وأن هناك ملك أو ملك الموت ولم يرد في حديث صحيح أن اسمه عزرائيل لم يرد في حديث صحيح أن اسمه عزرائيل وورد مالك خازن النار ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربك ربك وورد يعني أسماء ووظائف نؤمن بكل ذلك ككتبت الأعمال صالحة سيئة حفظة وكتبت زوار الجمعة الأول في الأول وأحاديث كثيرة والملائكة السياحون يبلغونني عن أمة السلام والملائكة الفضل الذين يتبعون مجالس الذكر وأحاديث كثيرة في أوصافهم أحاديث كثيرة في أوصافهم نؤمن بكل ما علمنا من ذلك من تفاصيل وهذا الإيمان التفصيل نؤمن بهم جملة وتفصيلا الركن الثالث الإيمان بالكتب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه مقصود بها كتبه سبحانه التي أنزلها على أنبيائه ورسله وأيضا نؤمن بها جملة وتفصيل جملة نؤمننا لله كتب أرسلها إلى رسله وقد علمنا سبحانه منها التوراة والإنجيل والزبور على التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على نبي الله عيسى عليه السلام والزبور على داود وصحف إبراهيم وصحف موسى إذا قيل إن صحف موسى غير التوراة لكن كثيراً من أهل العلم يقولون صحف موسى هي التوراة وأخرها القرآن وهو خاتمه وهو ناسخها وهو المهيمن عليه نؤمن جملة أنا لله كتبنا ونؤمن بهذه التفاصيل لكن لا بد أن نعلم أنها اليوم لا يوثق بشيء منها نؤمن أن الله حقاً وقطعاً أنزل التوراة على موسى، لكن هل هذه هي التوراة الموجودة اليوم عند عند اليهود؟ ونؤمن حقاً وصدقاً وقطعاً أن الله أنزل الإنجيل على عيسى، لكن هل هي الإنجيل الموجودة اليوم عند النصارى؟ هذا لا نجزم به، لا نجزم به، لأن فيها كثير من الأباطيل التي نردها، فنحن لا نقبلها. ولا نردها لكن نعرضها على كتابنا لذلك تكلم أهل العلم فيما يسمى بالإسرائيليات المنقول عن الأمم السابقة يقسمون إسرائيليات إلى ثلاث أقسام قسم يتوافق مع ما عندنا يتوافق مع ما أخبرنا الله به في القرآن أو في السنة هذا مقبول مقبول لأننا وجدنا تصديقه عندنا وقسم يتعارض ككثير مما فيه سب وإهانة للأنبياء وفيه قصص لا تليق بالأنبياء وقد تسرب كثير منهم إلى بعض المسلمين قصص كثيرة لا تليق بسليمان وداود وموسى و... قصص كثيرة غير لائقة بهؤلاء القوم فهذه نكذبها قطعا وفيما يتعلق بالله كذلك نكذبها قطعا في الانجيل أن الله تعب وفي الانجيل أن الله أشياء قبيحة لا تليق بالرب سبحانه وتعالى وأشياء لا تليق بالأنبياء هذه نردها قطعا وثمة أشياء لا نعرف حقها من باطريها حق. هذه لا نصدقها ولا نكذبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوها ويجوز روايتها مع يعني ذكرها مع بيان أنها إسرائيليات حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج هذه تذكر الاستئناس بها تذكر لكن يبين أنها من الإسرائيليات إذا كانت دات تتعارض مع ما عندنا لكن في الأخير نؤمن أن كتابنا ناسخ الشرائع قبله أن ديننا هذا الدين نسخ الشرائع من قبله فلا شريعة إلا شريعة القرآن ولا يجوز لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام سنعيده مع ذكر الإمام بالرسل ولا شريعة لا يجوز لأحد بعد بعثة محمد وإنزال هذا القرآن أن يسير على دين إلا هذا الدين هذه قاعدة لا بد أن تقرر لأننا بدأنا نلمس خللاً بسبب هذه الدعايات الجديدة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار والله سبحانه أخذ المثاق على الأنبياء باتباع محمد عليه الصلاة والسلام والله يعلم أن الأنبياء لن يبعث أو أن محمد يبعث في زمن لا يكون فيه أحد موجود من الأنبياء وإذا خذ الله مثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فهذا مثاق أخذه الله على الأنبياء أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا جاء القرآن وجاء محمد فلا دين إلا هذا الدين حتى المستقيم على الدين الذي قبله من غير تحريف ولا تبديل لو بقي على دينه ولم يدخل في دين محمد فهو من أهل النار لم يشرك فرضنا أن النصرانيًّا لم يشرك مازال على النصراني النظيف مازال على النصراني النظيف التي كان بها وجاء بها عيسى عليه السلام ثم لما بعث محمد لم يؤمن بما عند محمد فهو من أهل النار فلو أن ورقه ابن نوفل لم يؤمن ولم يصدق بمحمد إلا كان أهل النار لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ورقه من أهل الجنة أخبر أن ورق من أهل الجنة فكل من لم يؤمن سلمان الفارسي الذي كان على النصرانية النقية كما في قصة إسلامه لو لم يصل يؤمن بمحمد لكان من أهل النار لكنه أسلم وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه فهذا الإيمان بالكتب جملة وتفصيلا نقول مثل الكلام في الإيمان بالرسل وهو الركن الرابع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نقول مثل هذا الكلام نعم الشارح ذكر أن كل نبي كل كتاب، هو عن الكتب، كل نبيٍ أنا كل رسول أعرضي كتابا وأن كل رسول أمر بالتوحيد، هذه في الكتب، هذه قاعدة نعيدها أيضا في الإيمان بالرسل وأنا دعوتهم جميعا واحد، فنقول الركن الرابع الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل كذلك جملة وتفصيلا جملة نؤمن أن هناك رسل أن هناك رسل وقد قال الله وإن أمّة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونستني في الطابوت، ف الله أرسل رسل عددهم كثير، أرسلوا رسل عددهم كثير، هذا جملة تفصيلا نؤمن بمن علمنا أو من أخبرنا الله في كتابه والنبي في سنته من أسمائه، كآدم وقد كان نبيا مكلما كما في الحديث الصحيح، آدم ونوح وأهو أول الرسل إلى من ذكر الله في كتابه موسى وعيسى وداود وسليمان عليهم السلام جميعاً وأيوبا ويونسا وآرون عليهم صراته والسلام جميعاً كلهم أنبياء الله ورسله وهم بشر هذا بالتفصيل وهم بشر من بني البشر يعتريهم ما يعتري البشر دعوا إلى الله وبلغوا بكل أمانة وجهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين وتوفاهم الله تبارك وتعالى قال وأولهم نوح وأخرهم محمد عليه الصلاة والسلام ونقول كما قلنا في ختم الكتب بالقرآن ختمت الرسالات والنبوات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعة محمد ولا طريق تصل إلى الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنؤمن في باب الإيمان بالرسل نؤمن جملة وتفصيلا منهم كما قال الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الرتب الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وسمي باليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده هو اليوم الذي لا يوم بعده وهو الذي يقدر بخمسين ألف سنة كما في حديث مانع الزكاة كما في حديث مانعي الزكاة فيه ذكر أن في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال اليوم الذي تأتي فيه كل نفس تجادل عن نفسها اليوم الآخر الإيمان به يبدأ من الإيمان بحالة الاحتضار القيامة الخاصة بكل إنسان الآخر الخاصة بكل إنسان كل ما أخبر الله به ورسوله من حالات الاحتضار ما يجري الإنسان عند الموت من حضور الملائكة في حديث البراء الطويل وفيه إخراج الروح وفرق فيه بين روح المؤمن والكافر ثم صعودها ثم نزولها وما يجري في القبر من فتنة يعني اختبار ثم نعيم أو عذاب نعوذ بالله من عذابه ثم القيامة الكبرى ويتبع ذلك التصديق بأشراط الساعة علاماتها، ويتبع ذلك الإيمان بكل التفاصيل الواردة في اليوم الآخر، كالصراط والميزان وتطاير الكتب وكل ما أخبر الله في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تفاصيل اليوم الآخر فهو من الإيمان باليوم الآخر. هو من الإيمان باليوم الآخر وهذا الباب باب الإيمان باليوم الآخر قلنا يبدأ من الإيمان بما يجري على العبد حال الاحتضار بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني يرى مقعده من الجنة أو من النار أو ونؤمن كذلك يعني هذا يسوع هو إيمان بعذاب القبر وبنعيمه صلى الله يجعلنا من المنعمين الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه الذي ينكره ثل من من أدعياء العلم وأدعياء العقل وأدعياء هؤلاء الغرباء الذين يعني يكذبون ويلفون ويدورون ولا يستسلمون للنصوص أبدا لا يستسلمون مهما كانت النصوص واضحة ونحن أمرنا أو علمنا بمعنى وجهنا إلى أن نقول بعد فراغنا من التشاهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فذكر عذاب القبر في, في السنة كثير وفي القرآن إشارات واضحة إليه لكن ذكره في السنة كثير عذاب القبر إنسان الله يعيذنا من عذاب القبر فالواجب على المسلم أن, أن يصدق بكل ما أخبر به النبي عليه السلام على العين وعلى رأس والذي أخبره هو الرب سبحانه والخالق لهذه الخليقة وهو العليم الخبير وأخبر أن في القبر فتنة يتبعها نعيم أو عذاب. هذا الإيمان باليوم الآخر يتبعه كل ما ذكرنا وأخيراً الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر وهو الركن السادس من أركان الإيمان وهو تقدير الله للأمور وهو القضاء والقدر وبعضهم يفرق بين القضاء والقدر لكن المقصود أنه يعني تقدير الله للأمور على وفق علمه السابق وكتابته لها في اللوحة المحفوظ. فكما قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر فكل ما يجري هو بقدر الله تبارك تعالى هو من قدر هذه الأمور والله سبحانه خلق الخلائق وقدر عليهم سبحانه وهذا من تدبيره ومن ربوبيته سبحانه فهو الذي قدر الأمور ويسيرها ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون والإيمان بالقدر فيه أربع مراتب الإيمان بالقدر فيه أربع مراتب لا يتم إيمان العبد حتى يضبط هذه المراتب الأربع أولاً الإيمان بعلم الله السابق أن الله علم قبل أن يخلق الخلق كل ما سيكون هذا اسمه العلم السابق أن الله علم كل ما سيكون في علمه سبحانه وتعالى والسابق للأحداث الأمر الثاني أنه كتب ذلك هذا العلم كتب في اللوح المحفوظ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلقها يعني نبرأها نخلقها إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وفي الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيام فالله سبحانه وعالم كل شيء وكتبه في اللوحة المحفوظ هذين مرتبتين المرتبة الثالثة المشيئة أنه لا يخرج شيء من مشيئته سبحانه وأن الأمر كله تحت مشيئته وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لن يكون الأمر الرابع الخلق أنه الذي خلق هذه الخليقة خلق الخلق وخلق الأوصاف وخلق الأفعال سبحانه كله خلقه هذه الخليقة التي ترونها تدب على هذه الأرض انسيها وجنيها ويعني دوابها كلهم خلقه خلقهم وخلق أفعالهم وأوصافهم فهذه مراتب أربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق وأن الخلق خلقه والتقدير تقديره والملك ملكه والأمر أمره تبارك وتعالى هذه مراتب الإيمان بالقدر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراشدين المهديين المرتبة الثالثة Hmm من الأصل الثالثث المرتبة الثالثة المرتبة الدين ليس مرتب القدر لانتهينا من مرتب القدر نعود إلى مرتب الإسلام أو مرتب الدين لما قال أنه مرتب ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان معرفة الدين في الأصل الثالث معرفة الدين وهو مرتب الإسلام والإيمان فرغنا منه آنفاً وهذا الإحسان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 وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه انتهى أو انتهت هذه الفقرة من كلام مصنف هذه مرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان وقلنا أن هذا الترتيب أخذه الشيخ كما سيأتي من حديث سؤالات جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ومرتبة الإحسان لها ركن واحد من درجتين ركن واحد من درجتين الركن الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة عالية جدا لا يصل إليها الإنسان إلا بالمراتب السابقة لا يوجد أحد يقفز إلى هذه المرتبة وليس له في في في العمل بالإسلام نصيب وليس له في العناية بالإيمان وقوته عقدا في القلب وتربية على البدن حتى يصل إلى هذه المرتبة الاحسان لا يقفز إلى اليament أن يعبد الله كأنه يراه حتى يستحيه ويعبده ولا يلتفت قلبه طرفة عين إذا عبد ربها هذه المرتبة عليا وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير الذي لا مزيد عليه إذا أراد الانسان أن يعبر هذه المرتبة لن يجد مثل هذا التعبير النبوي أن تعبد الله كأنك ترى كأنك ترى إن لم تكن تراه إن لم تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة في مرتبة استحضر دوما أنه يراك استحضر دوما أنه يراك فإن لم تكن تراه فإن يراك يعني لا يغب عن بالك إذا لم تستطيع المرحلة الأولى أو الدرجة الأولى فخلي في بالك الدرجة الثانية فإن لم تكن تراه فإن يراك والمسلمون في هذه المرتبة يعني يتفاوتون يتفاوتون ولا يقع الإنسان في المعصية والذنب لا إن غابت عنه أن الله يراه إلا إذا غابت عنه أن الله يراه حين يقع في التقصير كما يقع في الذنب يسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وعسن عبادته فهو ركن واحد من درجتين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم ذكر دليلا قال والدليل قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه المعية الخاص المعية الخاص ولا بد من ذكرها مع إذا كنت قال معي الله سبحانه على مع العباد جميعا كما قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعه ولا خمسة إلا هو سدسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان لكن إياك أن تعتقد أن هذه المعية معية الله هذه معية عامة معية عامة لكل الخلق مسلمهم وكافرهم أسلم كلهم الله معهم بهذا المعنى الذي هو إيش أقول إياك أن تعتقد أن الله معك بذاته تعالى الله عن ذلك بل هو سبحانه على العرش استوى بل هو سبحانه على العرش استوى هذه معية العلم والسمع والبصر والإحاق معكم يسمع ويرى كما قال لموسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى فذكر معكم أسمع وأرى والاستعمال الصحيح عربي فصيح أن تأتي المعا وليست معية ذات إنما معية علم وإحاقة ودائما نضرب مثال بالتليفون تتكلم عن إنسان في أقصى الأرض من معايا هذا ما مستخدم في لساننا إلى اليوم معاك فلان هو مش معاك قارة هو في قارة وعد لكن معاي من حضور الذهني أو بالصوت أو قل ما شئت من معاي نعم معا كلام هذا استعمال عربي فصير هذا المقصود بهذه الآيات أن الله مع الخلق جميعا يعني بسمعه وبصري وإحاطته محيط بهم يعمل ما هم عاملون لا يخفى عليه من شؤونهم شيء تبارك وتعالى ثم عندي معيه أخرى معيه خاص يخص بعض خلقه سبحانه إكراما لهم بهذه المعيه التأييد والنصر والتوفيق والسداد فقال سبحانه إن الله مع الذين انتقوا يعني بتأييده ونصره والذين هم محسودين إن الله مع الصابري وهذه أيضاً موجودة في لسان الناس إلى اليوم إذا أردت أن تؤيد إنسان في موضوع تقول لنا معك يعني أؤيدك فهذه معنى هذه البعية وذكرها الشيخ للتنبيه على مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم ذكر الآية الأخرى وقوله توكل على العزيز الرحيم الذي يراك هذه مرتبة ثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله سبحانه وما تكون في شأن أي شأن تكون أنت فيه أي عمل أي شغل تكون فيه وما تتلو منه من قرآن إذا جلست تقرأ القرآن ولا تعملون من عمل أي عمل إلا كنا يعني الرب سبحانه عليكم شهودا لا يغيب عنه شيء سبحانه لا يغيب عنه شيء هذه أيضا دليل الدرجة الثانية من المرتبةين فإن لم تكن تراه فإنه يرك إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه يعني لما تشرعون وتبدأون في القيام بهذا العمل الإحسان قد يطلق في اللغة على الاتقان يقال أحسن هذا العمل يعني أتقن هو أتقن هذا العمل والمقصود هنا يعني مرتبة من مراتب الدين أعلى من مرتبة الإسلام والإيمان كما أن الإحسان قد يطلق على بذل المعروف للناس ليس المقصود بذاك الإحسان هذا الإحسان هذا الإحسان مرتب من مراتب الدين لكن في الاستعمال حتى الشرعي قد يطلق الإحسان على الإحسان إلى الخلق ببذل المعروف إليه وإكرام يقال هذا العمل من الإحسان أحصل إلى الناس أحسن إلى الله يحب المحسنين يعني إلى الخلق هذه مراتب الدين الطيبة لكن هذا شيء غير الإحسان المقصود في هذا الحديث وهي مرتبة من مراتب الدين. هكذا فرغنا من الأصل الثاني. هكذا فرغنا من الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهو معرفة الدين. الأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ترتيب حسن ذكر معرفة الرب، معرفة الله، ثم تكلم على معرفة الدين، والآن جاء إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمة الله عليه الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هؤلاء العرب هم العرب المستعربة هم العرب المستعربة لأن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام عرب بائدة بعدت عاد وثموت يسمونهم العرب البائدة عاد وثموت أو يقولون عاد الأولى وعاد الثانية ينون ثموت هذه عرب بعدت وانتهت وانقرضت وعرب عاربة وهم القحطانيون من اليمن عرب عارب عروقهم في العروبة أقوى من غيرهم والعرب المستعربة وهم ذرية إسماعيل هم ذرية إسماعيل الذين منهم قريش وفي السيرة في بداية السيرة قصة نشوء إسماعيل بين العرب وقد ذكر الله منها بداياتها ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد غيري لزرع عند بيتك المحرم وكيف نشأ إسماعيل مع قبائل جرهم الذين استوطنوا هذا المكان لما رأوا الماء ماء زمزم فيه وكيف نشأ فيهم إسماعيل وكيف صار عربيا والسم المنتسبون إليه العرب المستعربة سموا أو سمي المنتسبون إليه العرب المستعربة ومنهم قريش منهم قريش قريش يقولون هو فهر أحد أجداد النبي يقولون هو النظر اختلفوا من هو لعل الأكثر أنه النظر بن كنانة ومن أجداد النبي عليه الصلاة وتفرعت منه قبائل كثيرة سموهم قريش سموهم قبائل قريش نسبة إلى جدهم قريش واختلفوا لما سمي قريش وكلام طويل لا ندخل فيه هؤلاء كلهم قرشيون ينسبون إلى وينسبوا منهم النبي عليه وكلهم ترجع وصولهم إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف إلى آخر النسب الشريف ذكر انهم من قريش وقريش من, من العرب ذكرنا أنهم يعني من العرب المستعرب والعرب من ذريته يقصد المستعرب من اسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال وله من العمر هكذا المتن كان هناك نقص يعني عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ثم قال وله من العمر وله من العمر 63 وستون سنة يعني لما مات عليه الصلاة والسلام لما مات كان عمره عليه الصلاة والسلام 63 عام ومات في 12 ربيع الأول مات في 12 ربيع الأول و12 ربيع الأول عيد عند الناس اتناش ربيع الأول عند الناس عيد عيد المولد بينما هو عليه السلام مات 12 ربيع الأول وأنا أعطيكم شيء يعني بسيط جدا الناس ما كانت تحفظ الأحداث باليوم إلى شيابنا اللي قدمت لم يكن تحفظ الأحداث باليوم لم يكن عندهم تدوين والعرب في الجاهلية كانوا كذلك كانوا لا يحفظون الأيام باليوم الأحداث بالتدوين خصوصاً الأحداث المولود ولد يعني حدث عادي جداً يعني. لا يرفض النظار الذي كانوا يحفظونه ربما الأحداث العظيمة كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة بالحروب مثلاً إلى عهد قديم كانوا يؤرخون بالحروب فيقولون مثلاً ولد في عام الفيل قبل حرب الفجار قبل حرب داعي وهكذا يعني دايس والغبراء ومسوس ويسمو يعني يؤرخون بالأحداث لا يؤرخون باليوم يعرفوش تاريخ باليوم لكن لما ولد نبينا وبعث وصار النبي عليه السلام تكانت أنظار تنظر إليه والأمور معتني به القضية كلها تدور عليه فصاروا يحفظون أحداثه باليوم نبي الأمة حافظوا أنه مات في يوم 12 عشر ربيع الأول لكن ما تولدت لم يحفظ أحد قيل ربيع الأول وقيل في رمضان ولد ترجع إلى كتب السيرة التي فيها نوع من التفصيل كتب السيرة الكبيرة تجد أن لا, يعني لا يوجد تثبات لمتى ولد قيل في رمضان وقيل 12 ربيع الأول لم يثبت شيء في مولده عليه متى كان اللهم من إلا أنه ولد في عام الفيل يؤرخون بالأحدث ولد في عام الفيل لكن أمتى في عام الفيل الله أعلم متى مات مات في 12 ربيع الأول يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام هذا يعني بيان أنه يعني إذا لم يثبت أصلا ما تولد فكيف نجعل لهذا اليوم شأن فيما يسمى بعيد أو بالمولد النبوي هذا تعريج بسيط قال وله من عمري 63 سنة لما مات عليه الصلاة والسلام منها أربعون قبل النبوة هكذا غالب الأنبياء هكذا غالب الأنبياء أربعون قبل النبوة اللهم إلا بعض منهم كإبراهيم الذي قال الله فيه ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبله، لقد أتينا إبراهيم رجده من قبله، فأوتي الرجث صغيرة لذلك كثير من أهل العلم من أهل التفسير يفسرون أن ما جرى من إبراهيم لما رأى الكوكب قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي، ولما رأى الشمس قال هذا ربي أن هذا كان مناظر بين إبراهيم وبين قومه ولم يكن بحثا عن ربه لأن أوتي الرجث من قبل، فهو لا يبحث عن ربي، إنما كان يناظر قومه لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، يقول هذا ربي ماشي تمام أو أفن تعالوا انتهى قالوا كانت مناظرة هذا كلام ابن كثير في التفسير مناظرة بينه وبين قومه ولم يكن يعني بحثا عن ربه لأنه أوتي رجده من قبله كما أخبر الله عنه قال وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبأ بإقرأ يعني سورة العلق وأرسل بالمدثر يعني سورة العلق صار بها نبيا صار بها نبيا جاءته النبوة ثم أمر بالدعوة صار رسولا معنى الرسول في اللغة المرسل حتى في يعني في غير النبوات يقول أرسلت إليهم رسولا يعني أرسلت إليهم شخصا يبلغهم فالنبي عليه السلام جاءته النبوة بصورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم أمر بالنذارة والبشارة والدعوة إلى الله بقوله بصورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر فأمر حينها بالبلاغ وصار بذلك رسولا هذا يسبب منه أن الفرق بين الرسول والنبي بالبلاغ بالتبليغ هذا قول طائفة من أهل العلم يقولون أن الفرق بين النبي والرسول كلاهما يأتيه الوحي من السماء إذن كلاهما نبي لكن يزيد عليه الرسول أنه يدعو إلى الله لكن بعضهم يرفض هذا التفريق ويقول كلاهما كلهم يدعوين الله حتى المسلمين آذين يدعوين الله مطالبين بالياد الله لكن الفرق بين النبي والرسول الدعوة الجديدة الدين الجديد التعديل يقول الفرق بين النبي والرسول أن الرسول جاء بمنهاج جديد بتشريعات جديدة بكتاب وإلا كل الأنبياء والمرسلين كلهم يدعون إلى الله وكانت أنبياء بني إسرائيل تسوس الناس بتوراة موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعون الله ويعلمون الناس لم يكونوا في حالهم من أنبياء في حالة بل كانوا يدعون الله وتعالى لكن الفرق بين النبي والرسول أن النبي أن الرسول يعني عنده دعوة جديدة دين جديد فكل رسول النبي فكل رسول النبي لأن جاءت النبوة ثم جاءت الرسالة وليس كل نبي يكون رسولا قال نب أبي اقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة من شأه وأصله عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر النذارة الإنذار والتخويف أنذرتك يعني حذرتك ينذر عن الشرك يعني عن عاقبته عن سوئه وعاقبته الوخيم وهي الخلود في نار جهنم ويدعو إلى التوحيد الذي ذكرناه في أول الكلام والدرين قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنثر والمدثر يعني المزمن المدثر والمزمن بمعنى المتغطي بالدثار بالأغضية قم فأنذر أنذر الناس يعني ولبك فكبر وثيابك فضهر والرجزة أو الرجزة على رواية حفص بهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر قال المصنف رحمة الله عليه ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد قم فأنذر يعني من الشرك والنذارة من الشرك تستلزم الدعوة إلى التوحيد وثيابك فطحر فسرت أعمالك طحرها عن الشرك قال المصنف وثيابك فطحر أي طحر أعمالك عن الشرك لأن الأعمال كأنها تكسو الإنسان كما تكسوه الثياب ففسرت بالأعمال وتطهيرها يكون بتنقيته عن الشرك وإخلاصها لله وحده والرجز أو الرجز فهجر الرجز قال المصنف والرجز الأصنام وهجرها والرجز فهجر ينهجرها قال وهجرها تركها يعني ترك عبادتها والبراءة من أهلها تركها هي فلا تعبد ويتبرأ من أهلها يعني من عابديها الذين يعبدونها من دون الله فهي براءة من الشرك من أهلها لعلنا نقف بقي ست دقائق على ذن العشاء لعلنا نقف عند هذا القدري من هذا الأصل الثالث والأخير ونحاول إن يصر الله نختصر نعم. قال لماذا المعية فهمناها على غير ظاهرها؟ ولم نفهم صفة وضع القدم قدم الله عزل على النار على غير ظاهرها فالقدم أيضاً تستعملها العرب استخداما فصيحا بمعنى الطائفة من الرجال نقول أن المعية هذا هو ظاهرها الآن قصة الظاهر هذا نحن فهمنا القدم على ظاهره لما أخبر الله أن يضع رجله في القدم فالظاهر قدم يعني قدم ففهمناها ولم نلجأ إلى مجازات العرب لأن الأصل الكلام أن يكون على ظاهره ولا يجوز الانتقال من الأصل إلى الفرع الذي هو المجاز إلا لداعين يدعو إلى ذلك وليس ثمة داعين فبقينا في كل أسماء الله وصفاته على الأصل إذا أخبر الله أن له قدماً أن له يداً فإذن هي يد على الظاهر لا ننتقل إلى المجازات والمعية هنا على ظاهرها لما قلنا معيته معيد سمع البصر لذلك ذكرت أنه استعمال عربي فصيح فهو ظاهره والمجاز إنه بعيد عن استعمال العربي الفصيح حتى أنهم مولى أغلبه فتفسير المعية بأن معية عام ومعية خاصة هذا هو ظاهر النص وليس تأويلاً وليس انتقالا إلى مرتبة أخرى هذا استعمال عربي فصيح هو ظاهر هذا النص والله أعلم نكتفي بهذا القدر وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك